ولا يحكم إلا لي ولا يحكم عليه لا يحكم على يحكم إلا لي ويرى أيم هذا الضرر ان هذا لا يوجد لنا لا تقدم بين يدي الله وحده لا بين يدي الله ورسوله دين كان ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى بقسم غيري يرضى بقسمه لا بقسم غيره سبحانه ولا يرضى بتقني ذي البتة تنظر أبداً مستحيل هذا ناقض من وقت ولا يرضى بتقني ذي البتة ولا يرضى إلا بتقني الشيخ كل أيضا لما ربياني أن تحكين القوانين الضعية ناقض بقول العدد أو شهادة العدد يقول فأي كفر خلق هذا الكفر فلمان. فأي كفر خلق هذا الكفر وأي منعقدة بالشهادة بأن محمدت يقال بعد هذه جعل جعل التحاطب والحكم والبتلسة القوانين موضعية مناقبة واضحة لإيش للشهادة بأن محمد المصير مكونة أيها العبد تشهد بأن محمد المصير يعني أنك تفقى لإثمه وما جاء بني عن ربه سبحانه وتعالى فتأتي بالشهادة ثم تبدأ من الطارق أمين وثمانا وإن يفقت أو يزعم فلسحاتك من هذه القوانين مع كونك فلسحاتك وكان امرئ فهنا ينطبق عليك قول تعالى على ان فرغ من مدينه يرجع الاسلام لا حقيقه ما كل شيخ دليل يقرؤه ان تحكيم شرع الله تعالى هو معنى شهاده ان محمدا رسول الله تقول المجموع اتوافق بقوله الثاني عشر و 251 يكون وتحكيم الشرع يحكم دون كل ما سواه تحقيق عبادة الله الواحد. دون مسوت إذ مضمون الشهادة إيش مضمون إيش لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ مضمون إيش أن يكون الله هو المعبود وأخده لا شريك له وأن يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو المستبع المحكم ماذا أقول؟ لا نحكم ولا نتبع إلا ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم فقط الشيخ قال فقط وبنطلق قال إيه يقول إشارة مثلما نجيكونا نقوله قبل قليل أن نحكوك بصراح في ونتقوله أولا نتحاكم بأسراء الله أولا نتحاكم إلى شرائع غير أن نتقوم هذا يقول وما جزيدك ولا جديدة ينطل الجهاد اسمع اسمع جهاد ذن إشلاف فرواح يقود ما رحل منذ آدم الدماء الإشلاف الأبوات الزكس الإثام الأرامل عشر صحاب ولا بد لكل من أراد أن ينهج لا جذابة، يقول الشيخ ولا جذابة يوصف الجهاد إلا بالجذابة. أقول الصورات في القديم ما في الحديث، ولكن الصورة فقط تختلف تتغير في الماضي الصورة كانت صورة بالذئاب، كانت شعاعات وثني قدوة، تغيرت إذا كان مصيلا، أمور جدا. حتى لم تكن دوار، كان عب سعيد أو كانت شعاعات قدوة أو كانت قدوة من الصبايا. أما اليوم فتغيرت المسألة صارت الدوان صار الشرق والكفة فيها أكبر بكثير فلو أراد الأمناقب نقارن، لأن تلك الصواريس الحديث أدوان الصواريس القديمة يرين الصف فهذه في أوضح الصور مباهاتا ومعاندة مجين الله سنة الله أهل الجاهلية الأول ما كتبوا. ودونه ولا وما أبغى قنوط وما أبغى أن تسمروا يجو ومصابات ومحاسب لا والله وما أبغى أراد لأحرم ما أردت ما قال المبطل أما اليوم في المسألة مصنفة دوونه مكتوبة مكتوبة بل فوق ذلك لا قوات وجنود وعدد وعزة تشرف على سيدنا وإجبار المسلمين في الجمهورية لو أردت لو أردت بنفسك أنت حكمة في نفسك فرع ماي ما وقف الإنسان بينك وبين هذه الروم. أما الآن أنا ورثته في نفسك ترثته. أنت حكمة على نفسك فرع ماي ما وقف. وحيدا بينك وبين ما تحدث. فنحن في جالية أشد جهلا وظلما لجهلنا. الأولون ما كانوا مع الإنسان من تحمل من يتعبد من يتحمل ما وحده رما لنا أما الآن حتى واحد لا بل لا قلت عليك أنت عمد بكثرة قانية هل لم تشد مرّدك تشد بكثرة رهور حتى يرنسوكك الشيخ ولا جددك سووك الجهاد إلا من أجل ذلك إلا والقيام به الحاكمية لله فعلا وتركا وتحكيما عندنا المنزل. هذا هو فقط الذي يجري بداية سوى في جانب يقول وبهذا أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران أحدهما أن يعبد إلا الله وحده هو معنى إلا الله والثاني أن لا يُعبث إلا بشريعة المبينين صلى الله عليه وسلم المحطور الشام والواشع بالعباد الله يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله ويعلم بأن المعبودة بالعقل هو الله وحده والثاني والثاني يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان كما جاء هذا الدين يطالب القوانين كما اصطلح دي بطلان تحسين القوانين الوضعيه والاراء البشريه ويومل دي يخلص للتاكيد ان الواجبه هي تحسين شريعه الله بكل شيء النقطه الثانيه وجماع الدين أصلاحا وجماع الدين أصلاحا أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرح في كتابه وعلى الله تعالى أن لا نعبد إلا الله لا إله الله ولا نعبده إلا بشرة محمد رسول الله كما قال تعالى فمن كان ورد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي بس هذا أن الله سبحانه أطلق على الحكم ما, أنزل ما أنزل يقول: وذلك تحقيق الشهادتين. الاثنين بهذولا وين؟ شهادة لواحدة، ولا وشلة ذلك تحقيق الشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة إن محمدا رسول الله. في الأولى ألا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره وأن نطيع أمره. نصدق الخبر وأن نطيع الأمر. فالشريعة عدل منه، في إن وفي أخباره. في حق وإن من أموال النواحي عدل. علينا أن نصدق قدرهم وأن نطيع الأمر يقول رحمه الله وكما أننا مأمورون ألا لا إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك هذا المعنى الأول الشيطر الأول الشيطر الثانية يقول فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول لا نتبعه إن نتبع رسولك ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلنك إسمح ليس ما حلنك الصغير والحرام ما حلنك والدين ما حلنك ما, ما لا إله إلا الله ومدبوط محمد فصول الله التحافل إلى شرع الله الذي شرعه على الناس المبيه تعالى ومضمون الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله هو التحافل إلى شرع الله كتابا والتحافل إلى شرع الله هو الترجمة العملية لا إله إلا الله فهما وجهان الوجه الأول مفتوط لا يدى الله الوجه الثاني مفتوط وما جردت في أسجاد إلا من أجلها. وما حدث الاختلاف بين الأنبياء والمسلمين وبين أخوانين إلا من أجل هذه وما قام سوق الآكرة وما اخترت الناس طريقين طريقاً هذا وطريقاً حق عليهم ضرلت إلا أن يدعوه وما شقى أطوام وساعدها لا تطف عند حد الضعوة من الضعوة هذه سهلة لا الإنسان حتى تخرج من نطاق الزع المجرد الضاطر لابد أن تأتي بمفتضاها من الفضوع الذي هو الفضوع كما تبين معنا الآن أن الدين أطلقته أبحث تبين معنا كذلك اليوم أن التوقيع ش شطرها لا الله محمد رسول الله هو التوحيد هو نشر التوحيد شطرها لا إلى الله محمد رسول الله أترجم العملية لا وسوف تكرر مع الأمر عندما نتكلم عن منزلة الحصر. وعن يزيل التحافظ إلى شرع الله أو إلى غير شرع الله من توحيد الغذية ومن توحيد الغذية من توحيد فهذا لا يتصور أن يوجد توافع حي بين الناس إلا أن تريد التحافظ لا يترامل وهذا يسلب من أي فكرة بشرية ينتشر له في والطواضيس والطواضيس المنزول مننا أن يتعاون مع الإسلام كتراث كبقاية ومخلفات تحتفظ بقالب الشعار تحتفظ ثم حقيقة التجميل سنريد أن يكون الله خصنا سنبعين الله عنه فهمتواج تحتفظ ولذلك كانت فراحة. Thank you. طيب. بل لا هنذئ ولا كما أن الله ثم تحدثنا الثاني في هذا الوضع عن منجز الصبر وما أنزل الله من الشهادتين ورأينا أن الحكمة هي في الجملة <تصفيق> نقول بدايةا أن هذا العلم سلك المسلطين في أفضل والخلاف إنهم من الخلافين خلاف يكون خلافين فلا يسمى خلاف إلا على المقال الشيخ أنه لا مشاحة في بعضهم الفرع الدورمي واحد من المدي، من المراقبين. وهو الأقرب للصوت، لكن سمعته ما قلنا أنه له مشاعر. يقسمونه تأكيدا قطنيا، تأكيدا يتضمن توحيد الأسماء فاس في نوع، ثم قلنا إنه لا مشاحة في الإسلام، والتقسيم ثانياً بذو الفطر، هو الذي تمجي عليه في لحنه، لماذا؟ لزيادة ما تقول، حتى نوضح المسألة تماماً، ونقول أن من زهد من أهل العلم إلى تقسيم تقسيم إلى أقسام وهي أنواع ثلاثة، إنما أقرد توحيد الأسماء فاس لعوم البلوى بمعنى كلت القامة من البدع التي حلت في هذا الزمن. ودفعوا ذلك حتى يصدروه في أمنية خاصة، أن يصدروه بأبي أو بنوعه نصف البند. كان على الطيب يقول تفسير الرومي. يقول في السنة الطيب لتعريفه بتفسير الرومية. يقول هو التوسيف. أما التوسيف الذي دعى إليه رسول ونزل به الكتب فهو نوعان. هو نوعان. توحيد في معرفة الإثبات فذلك يعرف التوحيد العيني النظري السبب يقول توحيد في معرفة الإثبات هو في الصلب والصب أو التوحيد العلم العملي، العمل العملي، الذي هو توحيد المبيني يقول ثالث اول يعود على المحيط التوحيد الرق Server فالاول هو إثبات حقيقة فيه. ذات رب تعالى وصفاته وأفعالي وأسمائي فأدخل فرحيد الأسماء والصفات من كرحيد وردي وهذا هو عن الصفات الفجر الأول ولكن عندما قلنا نستدعى في دين الله نستدعى قصفة بهذا الباب يحتاج لولماء فيما بعد أن نستدعوه بنوع المستقيم حتى ينقوا معالى أبياني وإنشاء وإنشاء وإنشاء نقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه السفر عشر التوحيد نواري التوحيد نواري التوحيد من معرفة الوالي السكات وهو التوحيد الرجوبية والأسماء والسكات فجعلهما نوعا رحيمة لقد من المسألة لماذا أن العلم الأهل سن على سنة الواحدة أنه يجب على العد أن يؤمن في تلك الأنواع على سواء جعلها بث 매� finans 6 فلي بد أن يؤمن بتوحيد وبذية توحيد ثناث قط وتوحيد الحر pos وتوحيدله كلمة واحدة السنة نوعان في في وتوحيد من الحرس أن تقع نعم نقول نوعا توحيد هنا في المعرفة هو توحيد الببئة هو توحيد السناء الوصف هو توحيد الأنوبية والإعادة الإنوبية وال؛ قلنا أنه سنجري في الحقنة على فطين الثلث. من ذي فطين من ذي فطين من, من أهم أو الأناش هذا الثلث. سنقوم نتكلم عن الجدران. الحامية من ذي الجدران من نعرف القارب. ما هو ما من أما هذا العالم المزيد أفضعه بمبحث من مجاهر الأرض المستدر الخيم المستدر الخيم تكره أجهة بكلام لا مزيد عليكم نقول الرب هو الخالق <تحدث> المال المستدر الخالق المال المستدر يخانا ومتعالك واحد كل شخص المستدر مشاركي لهذا المستدر المستدر شرح الصور المال في الصفقة 19 عشر من له الخلق والملء والأمر والرب من له الخلق والملء والأمر من شبه لهذه الأرقاض لماذا؟ لأن كل رضي منها يتضمن دلالات مهمة جدا خاصة هذا الرب خاصة هذا البلء فمفتضى الإمام بالهبوغية يتغتب عليه بوازن كثيرة جدا بوازن كثيرة في التنسيات المعلم يقول شيء فلا خالق إلا الله هذه المسألة جبهية والمسألة كمثلة تسمعنا حُصرت عليها القلوب والنسيل برد النظر عن الشعار الذي ترطاوه فلك النسيش عن فلك نقول فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا نفس فلا إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له سبحانه ونحن إذا أطلقنا الملك أو الملك فإنه ينطلق مباشرة من إلى, الل إلى الله سبحانه وتعالى فهو وحده أليه متفرز بالملك ونريد بالملك هنا مطلق الملك بعمومه وشموله فليس لأحد مهما كان أمن يشترك مع الله في ملكية ولو صحيح إلا ستنجيه أما الملك المطلق العام الشامل فهذا قاصل جدا في الله سبحانه لا يشارك فيه أي أحد مهما جميعه مهما ظلغه المثيري وجبروثي وطولياني ما هو ملكي وجبروثي وطولياني إلا ضرر بل الدنيا بأسرها عند الله إيش أخلص من جناك ضرر فالهلك المطلق الشامل العام لله سبحانه وتعالى كما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وكما أنه لا يشبه ركنه أحد من خلطه في هذه الصفحة هل هناك أحد من الخلطه اشترك في الصفحة الإنجاب والتكمين للأشياء والموجودات؟ أبدا ما دعا أحد حتى من ألاه أن تصم ما أدعوه. حتى من ألاه أن ما الدعوة هذه المسأة كذلك التجدير كذلك الأمر الله سبحانه وتعالى هو المزدد ونعم بالتجبير هنا التجبير المطلق العام الشامل. فمطلق التجبير لا ينصرف إلا لمن لله سبحانه خاله وللسى لأحد من قدرين تجبيروا في أي أمر من الأمور إلا بصفة نفذية إلا بصفة نفذية ترجع فيما دارها إلى تجبير الله سبحانه خاله وما تشعرون إلا لله سبحانه خاله والله والقادر وهو المال ملكا مطلقا شاملا عاما كاملا كذلك هو المجدد تجديرا مطلقا عاما شاملا كاملا وعلى ذلك معجز توقيت رضيح سنكون بأنه افراد الله سبحانه وتعالى افراد الله سبحانه وتعالى جريش عباس عالي وأظهر هذه الأفعال الخلق الملك التفذير التفذير الأمر وكلها جلالات من ما. نعرف التوحيد الرضي بأنه راضي مولى سبحانه وتعالى بالخلق والمدعالي التي منها أظهرها الخلق الملء التفذير التصريف، الأمر كذلك يدخل ضمن تلك الأقعال التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى الرضي هل هناك أراضيكم خير الله ماذا عنه ماذا عنه حتى ترون ماذا هل هناك كذلك في ضمن الأكعال التي تفرض بها المولى سبحانه وتعالى الإحياء هل هناك أحد يوتي ويالله سبحانه وتعالى ماذا حتى من مرود إلا مناظر إبغهيم عليه السلام حيدة فهلتون الحيدة قال لا لو قتلت هذا وحياته هذا فأده بقي وميت ولاش هذا المراض فالله سبحانه وتعالى يوتي ويميت في العين الوحيدة العلمي الواحد فهذا المدى عادته أنه مرضه لما حادث الجوار وذلك ألزمه إبراهيم عليه السلام بحجة الزامرة كيف يشتغل لما وقت ويباك تتعني فيه كذلك للأسعالة التي يصرف بها المولى سبحانه وتعالى الإناثة. هو وليس أن يميت في التبنى. حتى لكن بين جنبين إلا بنيه فالمقتول عند أهل السنة الجماعة خلافة منه مرتدلة من, من حتى كل جماعة التي بينا جنبيت لا تستطيع أن تهدها حياة أو تهدها موتس فالحياة والموت والمشهور لله سبحانه وتعالى صلى تعالى مديانة هذه الحقيقة في خطاب من؟ في خطاب المشتكين المكتبين, المكتبين. ورغم ذلك ترتدون ويتردون بإفراد الله تعالى لأفعال من خلق وملك وتبير وتقدير وإحياء وإنما تورس إلى رجيم الأحكام في التفسير كل ماي يلفق من السماء والأرض من سمع الصار ومن يخرج الحي من الموت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يشذ ذبر الأمر الكبر الأمور، فسيقولون ما قال بل أو قبل أو بعد ما قاله، وما فقدوا أصله حتى في أنفسهم لا يقدرون، لئلا يخنوا الله بالباطل، ولكن من عبد إلا لله وحده سبحانه تأويل تلك التي فقط الصور، أما المضمون عن طريق السناقة، وإن نسخت الصور ونسخت القرض ونسخت كذا فلا هو تأويل. الهدف الأساسي منه الحيدة عن التزام أمل الله وعمل رسوله والله تعالى عليه وآله وسلم فتيقودنا الله تقول أفلا تستطول هذا التزامع الإلزام الله سبحانه وتعالى ينزل هؤلاء الذين أقروا بتوحيد الربية لماذا ينزلهم؟ لأن الإقرارهم بتوحيد يستلزم يستنزل أن يقروا بتواجه ذلك التوحيد ينتقللها في نصفات التوحيد, التوحيد. من إطراضه لإطرافه حقيقيا بأنه الخالق الرابطة من جذرة لبقى الوصفة معنا ومن إطراضه إيش؟ بالأمر ومن إطراضه لم فلا يكون الأمر إلا لله إلا لله وحده فذلك خالق تعالى كل من القضى ومن فيها يكونوا ساعدانون يكونوا فهم يعلمون بالتالي فهم يعلمون بالتالي ما أنت إن كنتم تعلمين، سيقولون لله قل أقول أبلا تصدقون؟ هذا الآن تعيدون النظرة فيما أنتم فيه فيهم... من ما تستط tek وفيما أنتم فيه من وفيما أنتم فيه من صعب أيズ الإدار أكتر أبرتهم؟ قل رب السماوات الـ ورب العرش العظوم سيقولون لله قل أكتر أبلا قل من يملكوك كل شيء وهو يجير ولا يضار عليك وهو يجير ولا يضار عليك هذا علم يعرف هذه أيضاً يعرفناه إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل فأمنا أرود فأمنا تحيطين. كل هذه الأمور أنتم تتجمون بها وتمتجمون على نفسكم بها. ثم تذهبون فتتعجبون غيره وتتجمون غيره وتتجمون غيرات تنافض بل تغاية التنافض الذي ممكن أن نقع فيه عقل بل هم كالأبعاء بل أدولهم سالة، هذا يقول؟ تلك العقول التي تلتزل آل الإلزامات ثم تحييز على الزجاج تستحقوا أن يكونوا في مكتبتي أدلى لمكتبات الأنعاب ومن ظن تلك الأفعاد في الموافق المتكرمات التي يخرج بها الموضة الحامل تعالى الحكم بل الحكم كما سيأتي معنا هو الصور العملية من هو الصور العملية بالتدبير والتصريف كلنا نفحدة مبيع الفراءة المصطحانة بالخلص والملك والأمر والتدبير الترجمة العملية للملك والتدبير والتصريف بين الخرص أيضا والتصريف هو الفقص كذلك على الوسرى بذلك اللونة سبحانه تعالى الفقص بمفس الآية من الحضم إلى اللونة التدبير والأمر var ya bu herkes takip ediyor bu هو نركه سبحانه تعالى كرنه خرقه ثم يعطي البشر من خلقه من مطلقاته ثم إلا لكن ما قصف فقاله لسي أنه تماما كالذي يبداي أنه خلق حجارا مع الملاب أو أنه خلق ستأل من الأرض أبعيدا من السنة يقول ولهذا لماذا نركضه فيه كأنه نفس رأيك الكلمة. ولهذا كم الله تعالى المذوين المذوين في غير ما عند الله تعالى أربابا. ثم الله تعالى المذوين الذين تكبر في غير ما عند الله في غير كان فاعتهم في غير فاعل الله سبحانه. ثمهم أربابا لمتابعين أولئك الذين تبعون صاروا عبيدا لهؤلاء المذوين وصار المذو المذو المذول أربابا أربابا. فقال كانوا ذل كره وقالوا معنا اكثر من مره اتخذوا احبارهم ورؤسائهم ارباب المنون انظر الرب او زاد لب شديد قاس يعجز عن مدى دفاع هذا كلمه النقطي من كلا الطرفين من الاذباح من النون دومن وصل اذا ثبت ونزاع الناس على في الروضه بيته لاش من بيت فسمى الله عالم المطيعين أربابا حيث حيث جعلوا جوئه مشرعين مع الله تعالى حيث جوئه مشرعين مع الله تعالى وسمى المتبينين عبادا عبادا لهم سماه عبادا لهم سماه عبد الله أولاد عبد الله وسمى المتبينين عبادا عنه لهم ذلوا لهم واثاروهم في كتابه تطلب الله السطعه والتقييم فقاموا الله هو الخالق الخالق البارئ المدبر المحيي كل هذا امور مش على تذهب إلى مقروري الخطوية تجعلك تلقائيا تنقضن في تلسة بعض في تلسة دائرة التي تشمل أمر والنهر من التناقض البين أنك تعتقد أنه مقالب وتذهب إلى أفاعج المخلوق تنقض غير تناقض من التناقض البين أنك تعتقد أنه المالك وتذهب إلى أفاعج المخلوق تنقض غير تناقض من الخنافض البين أنك تعتقد أنه الرازق وتذهب إلى طاعت الحقيم المتالي الذي ينتظر للخمس ولا يعرف فنفضل فنفضل. من غير من الخنافض البين أنك تعتقد أنه البحثي وتذهب إلى طاعت من لا يملك نفسه عياتك ولا مشكوله بل لا يملك نفسه أن يسعى عنه الموت ولو لفق والموت أقرب ليس من شرتنا، فنقدم غير شرتنا. فأكراه وإيمان بكل هذه الأمور يقتضي أنك تضعف وتحتقر وأهدى، ولا تشرك في طاعتي أخداً ما يكفي. تشرك بي لا يملك نسيم، لا نقاء، ولا ضمان، ولا حياة، ولا مصير، ولا وصف، ولا حتى بصيرة. ولا حتى أصريصا فالعبد منكم لله هو منهم من ذكرت لطاعاتي استيارك ويخرج عن طاعاتي منكم في قالت الحياة وأمني شخص عمد ويخرج منها وأمني شخص عمد عليك وما بين هذين الأمراء وأيضا خاصة للمسا خاصة للمسا هو الذي الدكور وعرجت ويحييك ويميك ثم يبعدك أنت عرفت كل هذه الأمور وأنت وأن تعتقدها وأن تؤمن أبيك ثم تذهب إلى بل هذه الأمور من شأنها أن تتعطك دفعا إلى اتزام بعضهم أن تصوفك سوطا إلى اتزام عيني ونهي وليس معك في كما وإذا الإتقال تعالى ستجعلون الله أمداداً إيش؟ وأنتم تعلمون تعلمون أنه الراضح ثم يتبعون غيرها تعلمون أنه المحي المبين ثم يتبعون غيرها تعلمون كل هذه الأمور ثم يتبعون غيرها في اتخذ الصور العزاء يقول الدين فيه هذا المعنى يكتد الجواب الثاتي فقطة مئة سبع سبعين وكلام سبع سبع وكلام, وكلام, وكلام طيب في الصحيح. جائما يستمع ودنا على هذا فكيف تمع لهذه الأرجاء فكيف يسوى يسوى في الطاعة في الاتباع صحيح؟ فكيف يسوى من خلق من تراب برب الأرباح لا أعلم كيف يسوى كيف فكيف يسوى من خلق من تراب برب الأرباح وكيف يسوى العابين بمالك الضقار العابين أفرق أذلك علوم العرب العديد بامرئ الرصاد لكن كيف يسوى الفقير بالثري بالضعيف بالغا والعاجز بالذل ولا المحتاج بالذل والذي ليس له من ذاته من العدل فليس هناك شيء لذاته ابدا انت هذا ذلك لماذا أننا جوات هذا؟ ما الذي هو اليوم جوات الحب. عطوه والله عطوه، الأرض بين الحب. كيف تطالع قصده؟ على هيئة على هيئة الضعف. لا لتعوم الناس بأقدمه يقول كيف يسوى بالغني بالذات من هو القادر بالذات الذي دناه وقدرته ومنقه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق الثالث هذا من كل الصفر وصل ذاك لا ذاك أبدا كما الغنى له وصل له ذاك كما الغنى وصل له ذاك فأنت قيناتك مركلا من البعض والفق والاحتلاج لا تستطيع أن تنهد والله لذلك كم الله سبحانه وتعالى الحي الخليمون خليمون على كل ما في القراء ولولا تبقى القيمينية من هذا وصف ينازع في مدني، بل ينازع في أقصى خصائص الحكم والتفتيح. من من, من ذاك وصف؟ من المهين الحقيقي الذي لا يمس نفسي شيء، لا نصير ولا ختم، لا يمس يدفع نفسي قليل من الجوع قليل من ما يعني لأنه ضم الأجمل من ذلك نجور لذلك كان كاثوليك غاليني فاشكين كفرالباب فش أقبل بدون مالب. ما قدرت عليه. العقل لا يكمل. وكما كل المسائل لها دلالات كثيرة. أشام عليها. لماذا؟ لأن كفيدة رجولية كما قال صاحب التحويل شر. لم يورث عن احد او ان فائته من البشر سكارى. انشد هذول انتبهوا يا شباب. لماذا قلنا ان صحافه اثاره الناس لتوقيد القضيه لوجود علاقه بينهما؟ لما قلنا ذلك؟ لتوقيد كما قال ابن من في الصحاح لم عن فائته من البشر سكارى فالجموع والمفكوس والعقول تصل حتى كما مروا مالك الكفار كانوا يقولون فيه تماما يقولوا التوشيدة النبيية والتوشيدة لأسماء الصفات خلقهن العزيز عليه عمطل تعرفون عمطل مشدات زاهرين المدركة البيت كان أقول تضم المنظومات الكثيرة المخطوة عدلة كان عدلة يا عدل واستلغوا الله يعني بيت لا يا عدل أين من المنية مهربه؟ سبحان الله يؤمن بأن روض قبوض محببه ذا الرباب إن يعتقد هذا العقيدة أفضل من بعض الطريق الذين <تصفيق> يوليهم دماغون قدام الحقام <تصفيق> يقول يا عجل أين من المنية مهربه إن كان ربي في السماء قبواته؟ أم الكعب البيت والله يفيه ما فيه من في العقاية إمان بالقضاء والقضاء إمان الربوضية إيمان في عقيدة الاستواء التي أنكرها كل المسلمين إن كان رب في السماء فيجب أن يستواء العلوم لا شك أن قال بذلك ولم يتوشك ذلك فالخلق جبلك على هذا التوحيد وعلى معرفة كم كمن لا ينثبت في السماء واحد في السماء خمسة آلاف إذا من تلون في دوقيات منفك ما شرطه. يقول صاحب الوحيد صاحب الوحيد في السبعين يقول وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه خارفة معروفة من بني آذة مؤمنه من دخل في شرعة الأمياء ومن منه بل القلوم مبتورة على الإقرار أعظم من كونها مبتورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت عاده على رسال رسلي اكل لا, لا, لا شك اكل لا شك صوت الصلاه باصل لا شك كان مثل ذكره في جوه الصلاه ذلك كان سكن له كثير من الاسماء إذن ماذا تحصل لنا عندما نقول ان تحصل هو شرط لنا في التطور كذلك ماذا تحصل لنا عندما نقول أن التحاكم إلى غير شرع الله مقيد لتوحيد الربية ماذا تحصل لك؟ يتحصل لك أن انهى كفر من يتحاكم إلى غير شرع الله كفرا أكبر من ممانوية أمر بداهيد يقرره العقول والقلوب والفطر الصوير فكان أن التوحيد الربية أصل الصوير أمر بداهيد فطرت عليها القلوب وزبرت عليها النفس فتذلك التحاكم إلى شرع الله، عمر جبليه، فترق عليها القلوب، وجبلك عليها المكسر وتذلك كون الامتحاكم والحاكم بغير شرع الله، جالك الكفر الأصبر، مخرجة من الملك، أمر جبليه، بديه، فترق عليها القلوب ومثال أوضح لا تحتاج إلى جوزير، وتفصير، والله ما تحتاج أدل. نحن ونعتقد أن تحاكم إلى شرعي سبحانه متوحيد الربية ممعنى هذا متوحيد الربية لم يورف عن طائفة من البحر أنها انتراض حتى التنوية تتخيلون بإلهي مضار قولهم فما قالوا ما يرجع إثبات إلى واحد حتى المصارع عن التثبيت مضار يرجع فما قالوا سحر يرجع إلى إثبات صانع المواس فالقاليم الثلاثة تكون إلى واحد فهو أنت لم تتبط لكن المهمة إنها أثبت وإيه؟ صاني عنه ما تجد ما معنى أن الكلوب والكتر تطر لفمسكة برضية؟ أكس القضية أن الكلوب والكتر تطر كذلك بالتحافظ من شرع الله صحيح؟ أن في جيه الثالثة والمقسمة الثالثة؟ أن الكلوب والكتر تطر كذلك بأن الحاسب بغير شرع الله كافر كثرة أكثر باش اتى دماطق ليس التوحيد الانوائية انما التوحيد ايش الربونية الذي نتحدث فيه نزاع اصمم بين الروس اللي قومي في عصرنا امتفين نزاع والآية اوضحة كيادا معه اربابة اتخذوا احبارات ورجانات اربابة لا اوضحة والقرآن والله كافي شافي ولازم اكلو برامة عليها موضع والله يقول تلوست مش شوفهاش وشانا. الا ما راح مراته من ثلاثة الثلاثة وضحصة قال الشيخ من توحيد الربية والله سماء فالح من قبله قال من ثلاثة سماء وعش استخدأ الأحضر ورمجا أربابا ولكن التأمين الذي أفسد فيه الذي أشمل عبادة للدلازة. يقول الشيخ محمد رحيلي ببط في المجلة التالية في 55 في بيانه معنى شرك الربوبيه وذكر نفس هذا المعنى مراجعه ثانيه في المجلد الثالث صفحه 36 قلت شرك الربوبيه هو اسماء القلب والتدبير إلى غير الله تعالى نعم انت فاكر ادرسوا من نقطه مختلفه الدكتور ما واضح تماما أن أو أن تأخذ أحكام الدين في عبادة في الله تعالى وبالتحرين والتحريم عن غيره تماما الذي يأخذ الحلال والحرام عن غير الله تماما تماما تماما كالذي يؤلم غير الله ويدعي أن له نصير من الخلق أو أن له نصير من الخلق من التجزير والسفل يقول أو أن تأخذ أحكام أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتخلي والتخلي عن غيره أي غير إلهي ووحديه الذي بلغه عنه الرسل كما الذي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا واو مشيء تماما, تماما. تماما. الذي يستغى غير الله والذي يصيغ الله ويش يأخر لكي نتحاكم بلا شركة لي لله في الشركة أننا عرفنا توشيب قدرية لأنه إفراب الله للقلق لا أفعاد لدينا القلق والمي والتدهير والأمر صحيح؟ ما الأمر؟ ما هو الأمر؟ هل المرد الأمر؟ أمرهم فقط في ذاتقات؟ هل مرد الأمر؟ أمرهم فقط؟ لا هل مراد الامر امره فقط في النهار بس الرد ذلك هل مراد بأمره؟ امره فقط داخل المسجد اما خارج المسجد فليس له عليك امر وليس له عليك سلطان هل مراد الامر امره فقط داخل كل كلها ينزلوا طلب طلبات المستحقات كل هالامور كسوى والله لا صارت تقدم شغل متى الشرع من هو طفيه أخاد تبع نقاط الله وشئ، طفيه أدار تبع نقاط الذهن وشئ، رئيسك تبع نقاط الذهن وشئ، طفيه تبع نقاط الذهن وشئ، شيخك وأستاذك ومعلمتك تبع نقاط الذهن وشئ، الذي والذي يريد أن يحفظ ولا يجذب. ان كنت نازع الله كل الله واطيع الرسول ماذا قال لا يقول العلماء على لن يترك الله امرئتين مع قول امر شارة واضحة إلى أن ان طاعت في الامر العلماء تبعا لا يعصى ابدا تبع لطاعته فإذا امتثلا ماذا عليك أن تختار على الله الكسام النبي الجزوجين الجنبين يدين بشرية بعد عشرة التنمية انتصر انتصرق الكريم عليك أن تختار انتنظمنا في أحد الفريق فالذي نطاع المطلقة وحده هو النباس وجميع أطلال الطاعات لا بد أن تكون سبعا بطاعاته كل الشيخ ماتبون يسدد خاصة حصول المال فتحة وامر وامر رب سبحانه وتعالى شاملون للنوعين للنصف النوعين شاملون للأمر الكوني والشرق بل اقرار للأمر الكوني لأنه الأمر الكوني يقفل أن تصر لأنه الأمر خالق كامل للأمر الكوني والشرع فتما أنهم مددوا الكون القاضي فيه مما يريد حسبما تقضيه حكمته كما اقرب بهذه الأولى فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملة الشعائر اشتراها اقراره بالأمر الكوني لا تتبع أن تتبعه عن أبرارك بالخوف والمنف وتصرف غيره يستطيع أن تفر حسبما تفضي إليه فمن فمن اكتسب مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرف فمن اكتسب مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما معاملاتي فقد ايش اشرفت والآية وبأس والمسيح بمرأة وما أمره ايش إلا يعبد الله إلا يعبد إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشكر وما أمره إلا يعبد إله واحدة سبحانه عما فسمى شرف بص الآية فسمى ايش سمى هذا الثالث نقول اننا الذين سبعون شركه وسمى الذين قبل ان فتن المشركين المحملين والمخدمين بالضلال سماهم اوباش ما كناش نخشى كده في تشريع ولده سبت فقرنا في فاستن ولما وجميع الاحكام الشرعيه كانت التونيه قبري